124. فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا 125. ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير 126. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا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 ما ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم 110. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما عنه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 129. وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلكون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. 121. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين 122. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون